يا مصر صباحك نور من بارك التاني عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور والله الوجه الله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 مصر يا مصر حبيبتي يا مصر مصر يا مصر حبيبتي يا على